كلا لا إن لم ينتهي نصف عن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فاليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب،